بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قدرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف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 وَإِنْن شيءٍَ إِلَّا عندَنَ خَزَائِمُ وَمَ نُ نَذِلُهُ إِلَّا بِقَرِمٌ معَعْلُونُم وَأَْسَل الْ النَذَا حَرَ وَاقِحَ فَأَنزَلْنا مِنَ السَّمائِمَا أَنْ فَأَسقَيْنَاكُم فَأَسْقَْنكُمُ وَمَاأَتُم لَ وَإِنَّا ل نَحْلُ نُحِي وَلُميتُ وَونَحْنُ الْ الوارثُون وَلََد عَرِمن الْ المُسْتَقُدِ مينَِكُمْ وَلَقَدَ عَرِن الْمُسْتَفرِرين وَإِن رَبَّكهُ يَحْشُرهُم إِهُ حَكمٌ عَين وَلَقَد قَلَقَُإَِنَ مِ صَصَالِم مِن, من حَمَاء مسْنُون خَلَقْنَا النَّارَ مِن قِبَلٍ مِن نَارِ السَّمُوم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ, صلصال من حَمَإٍ مَّسْنُون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاائِبِلسَ أأَب أي يكَُ مع الساجين ق يَائِ بِليسُ مَا لكك أَللا تكَُ مع الساجِين قال لَمْ أأَكُلّ أَسْجُدَ لِبَشَدٍ خَلَقتَهُ مِن صَلْصَال خَلَقُتَهُ مِ صَلصَالٍإِن حَمَائِن مَسْنون قَالَ فَخُرج مِنْهَا فَإِلَّكَ رَجين وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانصُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَ لِينَا زَيَّنَنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَرَأَوْهُ يَنَّهُمْ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 النُّون قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّا لَنُنْجِيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهَا أَنَّهَا لمن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 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّذِرَهَا أُولَئِكَ مَا قَوْلُهُمْ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أهل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 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يشاء مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إله إلا أنا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تعالى عما يشركون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 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب, لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن طَجْرِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ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 ف الذيذين ييدعونَ مِذُون اللهِ لا يَخنقونَ شيءَيئ وَهُم يخلَقون أمواتُ غَيْرُ حيياِ وَما يَشعرونَ أيان يغاثون إِهُكمُم إِهُ واحدد إهُكمم إهُم واحد, إله واحد فََّذين لا يُؤْمنِنونَ للِآاقِرَة قُلوبهم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 فَدْخَلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْسَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا الَّذِينَ هذه فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسُنَتْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ ج تُعدني ييدخُلونها جّ تُعدني ييدخونها تجريل تحت الأهار لهم فيها ما يشاءون كذلك كذلك يجزلَهُ المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَئِنْ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا سَقْرًا لَّإِنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَا عَبَدْنَاهُ من من ولا ولا ولا من من إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا لَئِنْ أَتَيْنَا اللَّهَ لَيُصْلِحَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا وَإِن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 وَلَمْ يَرَوءِلَ مَا خَلَقَ اللهَّهُ مِ شَييتَ فَ أضِاله ييتَفَيَأُضِلالُهُ عَ المين والالشَّماء إِ سُجد للله سُجدَ لللهَّهِ وَهُْداخِرون وَلَّه يَسْجدد ماَا في السماواتِ وَماَا فِي الأرض مِ د مِنْ دَاجٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَقُفُونَ لِرَبِّهِمْ مِنَ الطَّوْقِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَعْتَقِدُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّايَةَ رَهَبُ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا وَزَّقْنَاهُمْ فَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل, ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَمْ على فِي أم يدسه في التراب ألا ساء ما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 ما ترك عليها من دابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 اللله لََدَ أررسَنا إم منِن مِن قَدنِكَ فَزََّنَ لَهُ الشَّيطانوا عمالهمم فَزَيَّنَ لَهُم الشَّيطان عْمالهمم فَهُو وَلهُمُ اليَوْمَ وَلَهُم عذااب أَلين وَماَا أَزَلناَا عَلَيك الكِتابابَ إلَّا للتبَينَ لهم إِلَّا للتبَينَ لَهُم الذي اختتَلَفوا فيِيهِ وَهُدَون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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ طَرِيفٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يود إلى أرض للعمر, إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قَدِير والله فضّل بعضهم على بعض في الرزق فمن الذين يقبلون برزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفذ الله يجحدون والله فضّل بعضه على بعض في الرزق فمن الذين فضّلوا برات رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم واجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم ورزقكم من الطيبات فافى بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ طَرَفَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَن لُوكَ كَلَّا وَمَرْزَقْنَاهُ مِن نارٍ رِزقًا حَسَنًا وَمَرْزَقْنَاهُ مِن نارٍ رِزقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيِّ أَحَدُهُمَا آدَمُ كَمَا خَلَقْنَا مِن قَبْلُ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 وَيومَ نَ بعتُ في كلُ أَُّة شَهيدًا عَلَْهِم مِنْ أَمفُثِهِمْ وَجدنا بِكَ شَهيدًا عَه أُول وَنَزذلناَا عَلَيكَ الكِتابَةِ بيان لِكُّ شيءَ وَهُدَ وَرَحم وَهُدَ وََحْمَةَ وَبُشْرَالِمُسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم, يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالذين قطعت غزلها من بعد قوه ان كتم ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ارغام امه انما يبلوكم الله به وليبين ان لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تتخذوا ايمانكم ثقلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السن بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 انما سلطانوه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم والله اعلم بنا ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون نزهُ روحُ القدس مِقبكَذ العبض تبّ الذيينَ آمن لثبّ الذيينَ آمن وَهُدَ وَكشال المسلمين وَلاقد علم أنم يقولون إِما يعلممه بش لِسان الذي يُحدونَ إلَه جم وَهذا لسان العرب م بين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون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 ثَُّ إ رربَبكَ للَِّذينَهاَا جَوم بعْدمَا كُتُِوا ثَُّ جَهَدثَُّ جَهَدُ وَصَظَرُ إِ رَبك إ من ثم جاهدوا ثم جاهدوا إن رَبكَ, إن ربك منِنْ بَعدِهَا لَ غَفُور الرَّحيِي يَوْمَ تأتِ كلُّ نَفْس تُجَدِل عَن نَفْسِهاَا وَتوَكفى كلُلُّ نَفْسَّا عَمِلَُ وَهُم لا يُقلَ وَبَبَ اللهَّ مَ تَلَ قَرية كانتَ آمِنَةَ مُقمَاءَّ كانتَت آمِنَة مُقمَئَأتِه رزو وَمَدَم منِن كل مكان فكَفرََتْ بأَنُّمِ اللههِ فَأذاقَهَ الله لِباسَجور فَداقَهَ الله لِباسَجولِ لباس والالْخَووفِ بِمَا كان يَصْنعون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 انما حرما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما يؤكل الا لغير الله به فمن اضطر و غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 ثَُّ أَْ حَينَا إلَكَ أَناتَّبعنِلََّ إذْراه مَحَنيفَام أَناتَّبِعْ مِلََّ إذْراهِي مَحَنفَ وَما كانَ مِنَ المُشكين إِ م جُ إلىلَ السَّبتُ عَى الذيينَ اختتَلَفُ فِي وَإِن رَبَّك لا يَحكُم فَيْنَهُمْ يَوْومَ الْ القياامَةِ فِي مَا كانوا فِي يَختْتَلِفون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 وَاصْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقْعُدْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا